سألت عليك الأرض وقالت وينك يا بطل لا تعتجي الإفراق قبل ما تشوف بعيوني لم الشمل أرضك بلهفة سألت بعد اللقا وينه بحضانها ولا بنصر شوق السنين إلها حمل ومهما السنين تباعدت صبروا على شبينه هذا أبو ماجد زأر والصبر في قلبه اكتمل والصبر في قلبه اكتمل والصبر في قلبك Yeah. <laughs> عرسك وزفتك للحور خافي على شفين الوطن مثل البدر بيفوح جرحك بالمسك وعطور يا مين مثلك يا عمر عرس عرسك وزفتك للحور خافي على شفين الوطن مثل البدر بيفوح جرحك Mielbysikä ja toon Ropak ala bapit diwanet Jemmahun Mithlek بزماننا Bismanina Ma wadahun Ropak مهاني صوت ومجمعه وجهه قمر محلاه من ضي ونور يا مين مثلك يا عمر عرس عرسك وزفتك للحور خافي على شبين الوطن مثل البدر بيفوح جرحه بالمسك وعطور يا مين مثلك يا عمر العرس عرسك وزفتك للحور خافي على شبين الوطن مثل البدر بيفوح جرحك بالمسك وعطور جرحك كتب بالطيب عطراب الوطن عمر الامل ما يضيع لو طال الزمن جرحك كتب بالطيب عطراب الوطن عمر الامل يضيع لون طال السمن صدرك يا يوم اليوم يقتلك الوهن رحل البطل يوم عامر منصوب يا مين مثلك يا عامر عرس عرسك وزفتك للحور خافي على شبين الوطن مثل البدر بيفوح جرحك بالمسك وعطور مثلك يا عمر اللي عرس عزك وزفتك للحور غفي على شفين الوطن مثل البدر بيفوح جرحه بالمسك وعطور عزمك عزم مزروعي بشواك وشامر عهدك عهد مزروعي فينا بكل صاطر عزمك عزم مزروع بشواك وجمر عهدك عهد مزروع فينا كل صدق ما عادي وقت دموعي نذرفها بقاهر حنا سرايا العمر للمجد بذور يا مثلك يا عمر عرس عرسك وزفتك للحور خافي على شبين الوطن مثل البدر بيفوح جرحت بالمسك وعطور يا ميني مثلك يا ع Laure العرس عرسك وزفتك للحور خافي على شفين الوطن مثل البدر بيفوح جرحت بالمسك وعطور يا ميني مثلك يا ع Laure العرس عرسك وزفتك للحور خافي على إشبين الوطن مثل البدب بيفوح جرحت بالمسك وعطور يا ميني مثلك يا عمر ال عرس عرسك وزفتك للحوم خافي على إشبين الوطن مثل البدب بيفوح جرحت بالمسك وعطور